على كل حال بارك الله فيك نعم. أن لا يلزم أن تعلم من الذي أصابك بالعين ولا يلزم أن تعلم من الذي أصابك بالسكر أكثر من تلاوة القرآن حتى يشفيك الله هذا أحسن علاج قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء هو رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساءها ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم وعظة ما ربكم وشفاء لنا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فأكثر من تلاوة القرآن ولو تقرأ القرآن عشرين مرة أو ثلاثين مرة ليس مثل أكثر من تلاوة القرآن حتى يشفية كامل نعم بارك الله فيكم و أحسن إليكم